112. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 113. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 114. إن إن المتقين في جنات ونعيم، فكين بما أتاهم ربهم ووقام ربهم عذاب الجحيم، كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. 118. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عيد 119. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 117. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 118. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنود أم يقولون شاعر نَتَرَبصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبِّ صُفْ فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ